الحمد لله الذي لا يحصي العاد لنعمائه منها بطرف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مقر بألوهيته ومعترف وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بكل كمال بشري اتصف اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل عبد من بحر علمه اغترف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 قد انتهينا في المره السابقه من المساله الثالثه من مسائل الواجب الموسع عرضنا في المحاضره السابقه الى تعريف الواجب الموسع وانه الفعل الذي طلبه الله على سبيل الحتم والالزام وقدر له وقتا يسعه ويسع معه شيئا اخر من جنسه وضربنا مثلا لذلك بالصلاة فإنها اولا فعل طلبه الله على سبيل الحتم والإلزام وثانيا قدر لها وقتا تبتدئ عنده ووقتا تنتهي عنده هذا الوقت وقت يسع الصلاة ويسع معها شيئا آخر من جنس الصلاة فتسمى الصلوات حينئذ واجبا موسعا وذكرنا أن الواجب الموسع عند الأحناف يسمى بالظرف والظرف هو الوعاء وذلك لأن الوعاء يسع الشيء ويسع معه شيئا آخر من جنسه بخلاف الواجب المضيق فإنه, فإنه الفعل الذي طلبه الله على سبيل الحتم والإلزام وقدر له وقتا لكن هذا الوقت لا يسع إلا الفعل المقدر له وضربنا مثلا لذلك بالصوم وذلك أن الصوم يبتدئ عند وقت معين هو طلوع الفجر وينتهي عند وقت معين هو غروب الشمس فهل الوقت من طلوع الشمس من طلوع, من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يسع فعلا آخر غير الصوم الجواب لا فلذلك الصوم واجب مضيق واليوم إن شاء الله تعالى وكنا ايضا قد عرضنا في المحاضرة السابقة إلى أن المعتزلة ينكرون الواجب الموسع إلى أن المعتزلة ينكرون الواجب الموسع ويقولون لا يعقل أن يكون ثم واجب وفيه تخير لأن الواجب الزام فكيف يكون إلزاما وتخييرا في آن واحد ويقولون أنت إن سألت الذي خوطب بهذا الواجب الموسع هو المكلف الذي يصلي مثلا هل تستطيع أن تقول له يجب عليك أن تصلي الآن في أول وقت صلاة الظهر سيقول لك لا يجب علي أن أصلي الآن طيب هل تستطيع أن تصلي في هل يجب عليك أن تصلي في منتصف الوقت سيقول لك لا لا يجب علي فالأمر فيه تخيير واضح ولا ايه واضح طيب اللي مش فاهم يرفع ايه طيب احنا هما بيقولوا الواجب ده موسع يعني ايه يعني ينفع افعله في اي جزء من وقته يعني صلاة الظهر يجوز ان توقعها من اول صلاة الظهر ما تدخل لغاية ما صلاه العصر ما ما تبدأ ده كل الوقت ينفع تحط فيه تصلي فيه صلاة الظهر طيب هل هي واجبة ان تصليها في اول الوقت ها لا انا بتكلم عن وجوب الافضل دي حاجه تانية هل يجب ان تصليها في اول وقت الظهر ها لا يجب ان تصليها في اول وقت الظهر ها طب انت لو صليتها في اخر وقت الظهر تبقى قاسم ها لا ما كان... ما... يا عم افترض ان انت لوحديك في مكان انا بتكلم الجماعة دي حاجة تاني افترض الجماعة كلها ستؤخر خلينا في صلاة العشاء عشان نقول الجماعة افضل وقت افضل وقت العشاء امتى لو الجماعة اتفقوا كلهم ما يأخرون هل يجب عليك ان تصليها في اول الوقت العشاء ها طب كيف ما هو الوجوب اذا مش قلنا انها وجبت باول مش احنا قلنا انها وجبت بغياب الشفق الاحمر مش احنا بقول كده تجب صلاة العشاء بغياب الشفق الأحمر طيب إيه هو الوجوب ده يعني معنى هناك تصليها دلوقتي تقول له لا يقول لك يبقى مش واجبة طب بعد يبقى عشر دقايق لازم تصليها لا مش واجبة طب ربع ساعة مش واجبة بنص ساعة مش متى تجب فهمني كده يبقى احنا بنقول بقى هي واجبة وفيها تخيير المعتزله أنكرها عشان كده لكن احنا بنقول هي موجودة في الشرق هي تجب بدخولي بغياب الشفق الأحمر وجوبا موسعا واخد بالك معايا هو ده الوجوب معنى الوجوب بتاعها يبقى معنى كده أنها موجودة في الشرع وكمان العقل لا ينفيها أنا ممكن من الممكن أن, أن, أن, أن, إيه؟ أن يأمر المعلم تلميذه أن يحل الواجب في ساعتين وممكن الواجب ده ما ياخد شلة عشر دقائق يبقى هي يبقى الخطاب بتاع الوجوب متعلق بالايه بالوقت كله واخد بالك معايا مش بجزء من الوقت عشان كده المسألة اللي بعديها اللي هي متعلق الخطاب في الواجب الموسع يعني متعلق يعني الخطاب الخطاب الشارع في الوجوب افعل أقم الصلاة ده متعلق بأي جزء من أجزاء الوقت في الواجب الموسع يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس يبقى دي صلاة الظهر متى يجب عليك أن تصلي الظهر أن يجب وجوبا موسعا بدخول وقت الظهر لكن الخطاب بقى بيتعلق بأي جزء من, أو من, من أجزاء الوقت هل بأول الوقت ولا بآخر الوقت ولا بمنتصف الوقت عند أهل السنة والجماعة يتعلق بالوقت كله ما عمل أنه يتعلق بالوقت كله ايه نأخذ منها فائدتين الفائده الاولى انه ان اوقع الصلاه في اي جزء من اجزاء الوقت تقع اداء لا قضاء واخد بالك معايا يبقى دا فعل اداء مش قضاء عند المعتزله الخطاب متعلق باول الوقت لو ما عملهاش في اول الوقت يبقى تقع قضاء لا اداء لكن عند أهل السنة لأن الخطاب متعلق بالوقت كله تقع في كل الوقت اداء يدل على ذلك أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كل صلاة في أول الوقت وفي آخر الوقت ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت فيما بين هذين الوقتين يبقى ده وقت للصلاه يبقى تقع اداءا في كل الايه في كل الوقت طب تعالى بقى للفائده الثانية احنا قلنا يبقى اول فائده من ان الخطابة يتعلق بكل الوقت ايه ان الصلاه تقع اداءا في اي جزء من اجزاء الوقت الفائده الثانيه ان الوجوب خد بالك يشغل ذمه العبد بمجرد دخول الوقت يعني ايه الكلام ده الكرخي ده واحد من علماء الاحناف بيقول الخطاب في الواجب الموسع يتعلق باخر الوقت خد بالك عايزك تفرق احنا بنقول الخطاب م... اهل السنه بيقولوا ايه الخطاب متعلق بكل فإن, وقع في أي فإن أوقعها في أي جزء من أجزائه وقعت أداء لا تقع قضاء متى تجب عليه بدخول الوقت عند الاحناف أو عند بعض الاحناف لا تجب عليه إلا إذا حان آخر الوقت قال لك ليه قال لك لأن الخطاب متعلق بآخر جزء من أجزاء الوقت لكن احنا عندنا متعلق بال عشان كده تجب اول ما يدخل الوقت طب الاحناف بيعملوا ايه لو هو وصلها بدري شويه عن اخر الوقت يقول لك تقع نفلا ويسقط هذا النفل الفريضه وقع في محظور تاني لانه خلى الخطاب ايه متعلق باخر الوقت طبعا لو انا عملتها بدل شوية ما لسه الوجوب مجاش يبقى في حقق سنة لكن السنة دي تعمل ايه تسقط الفريضة او تسقط الواجب طبعا كلام متناقض عشان كده هو اعدل المذاهب ها مذهب اهل السنة ان الوجوب متعلق بالوقت كله مفهومه كده ولا لا صعبة طيب صدق لا أصلاً هقول لك أنا هي القصة عندهم إيه هو زي ما قلت قلتنا حضرتك المرة اللي فاتت إنه هو بيحط قاعدة زي ما ضربت مثل بالبط... بالخضروات يقول لك الخضروات لا تنبت إلا في الأرض الطينية لقي بطاطس طلعة في الأرض الرملية ما عندوش تفاهمية خلاص القاعدة بتقول إن الب الخضروات تنبتوا في الأرض الط البطاطس ما في الأرض الرملية يقول لك القاعدة بتقول قاعدة إيه؟ القاعدة جنب الواقع الواقع بيخلف كلامك برضو القاعدة دي إحنا نأخدناها من الشرع والشرع يخالف كلامك آه واخد بلق لا هي بقى هيجي فين هيتضح لك اكتر في الواجب المخير هتبان قوي يعني ان شاء الله المسألة المساله التي تليها مساله ايه في الواجب الموسع دي المساله رقم كم اربعه المسألة الخامسه نعم لا دي المساله الرابعه اللي قلناها اللي متعلق بالخطاب احنا قلنا ثلاثه المره اللي فاتت صح اربعه بقى نعم يا راجل الله يهديك عد كله نقول نعم العنصر الأول التعريف وأمثلة له العنصر الثاني مسألة اسم الواجب الموسع عند الأحناف صح؟ العنصر الثالث اللي هو الواجب الموسع ثابت عند أهل السنة وينكره المعتزلة الـ الـ الواجب الموسع بقى الخطاب في الواجب الموسع يتعلق بالوقت كله يتعلق ب... بالوقت كله وينبني على هذا الأمر مسألتان المساله الاولى يا شيخ محمد المسألة الأولى مش مركز معايا بنقول الخطاب في الواجب الموسع يتعلق بكل أجزاء الوقت نأخذ من هذا فائدتين الفائدة الأولى في أي جزء من أجزاء الوقت تقع أداء طيب الفائدة الثانية يا شيخ نسيت تفضل يا شيخ الفائدة الثانية يا خل أن الأيه تمام بخلاف الأحناف يقول أنه هو متعلق باخر الوقت فإن أوقعها في أول الصلاة في أول الوقت تقع نفلا يسقط الايه الفرض واخد بالك معايا مفهومه كده يا شيخ هاشم محمد الثانيه مش عارفة الفائده الثانيه بنقول انه طالما الخطاب متعلق بكل الوقت بكل جزء من اجزاء الوقت يبقى الوجوب يشغل ذمه المكلف بمجرد دخول الوقت واخد بالك معايا لانه متعلق بكل اجزاء الوقت اللي بيقول بقى إن هو متعلق باخر الوقت يبقى الوقت يدخل ولسه الوجوب ماشغلش ذمته لغايه ما يجي اخر الوقت يشغل ذمته طب ان اوقعها عند اللي بيقولوا ان الخطاب متعلق باخر الوقت ان اوقعها قبل اخر الوقت يبقى ايه تقع نفلا يسقط الواجب واخد بالك معاي طبعا كلام ايه فيه شيء من التناقض إحنا يكفينا قول الله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت فيما بين هذين الوقتين تفضل يا شيخ المساله طبعا مختلفه يا بناء لكن الصحيح تفسر بقوله تعالى في سوره مريم فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه فسوف يلقون غير قال ابن عباس قال ابن مسعود رضي الله عنه اضاعوا الصلاه لم يتركوها كليتا وانما اخروها عن اوقاتها مفهوم ااا بنقول بقى المساله رقم كام المساله الخامسه المساله الخامسه, المسألة الخامسة متى يتضيق الواجب الموسع فيصبح واجبا مضيقا المساله الخامسة متى يتضيق الواجب الموسع فيصبح واجبا مضيقا فيصبح بفضل شيء احنا نقول احنا لسه نقول هو يتضيق بطريقتين يتضيق بطريقتين او بسببين او بامرين زي ما تحب تقولي يعني الامر الاول اذا لم يبق من وقت الواجب الا مقدار يسع الواجب فقط يسع هذا الواجب فقط نعم تاني الأمر الأول إذا لم يبقى إذا لم يبق من وقت الواجب إلا مقدار يسع أداء هذا الواجب فقط يبقى في الحاله دي يتضيق الوقت في حقه ويجب عليه أن يفعل هذا الواجب فورا الأمر الثاني الذي يجعل الواجب الموسع مضيقا إذا غلب على ظني المكلف انه سيمنع من ادائه في وقته اذا غلب على ظن المكلف انه سيمنع من ادائه في وقته مثاله امراه امراه اعتادت أن يأتيها حيضها بعد صلاة الظهر بنصف ساعة. اعتادت على هذا. فهذه المرأة بعد ما دخل وقت الصلاة يعني بعد أذان الظهر بنصف ساعة. بس الافهان علامه مش مش دخول احنا ناخد بس الكلام ده بقى لما نيجي القياس. ناخد الفرق بين العله والسبب وممكن نبدو قدام شويه في الاحكام اللي هي الاحكام الوضعيه الفرق بين العلامه والعله كنا بنقول ايه اه المثال امراه اعتادت أن يأتيها حيضها بعد دخول وقت الظهر بنصف ساعة يبقى هذه المرأة يجب عليها أن تصلي الظهر فورا ليه؟ لأنها يغلب على ظنها أنها ستمنع من أداء هذا الواجب إن بقيت إلى آخر الوقت مثال آخر رجل غلب على ظنه أنه سيموت في منتصف الوقت كرجل حكم عليه بالإعدام يتحكم عليه بالإعدام الساعة واحدة ونص والظهر بيأذن الساعة الواحدة يبقى ينفع اقول هذا والوقت الظهر بيخرج الساعة ثلاثة يبقى أنا عندي الوقت بيبدأ الساعة واحدة بينتهي الساعه ثلاثة الرجل ده حكم عليه بالاعدام واحدة ونص ينفع اقول صلاه الظهر واجب, واجب موسع عليه لانه هو سيعدم يغلب مش هيعدم الله أعلم لكن يغلب على ظنه انه سيموت قبل خروج الوقت او قبل ان يتضيق الوقت عموما فالوقت مضيق في حقه يبقى يجب عليه ان يفعلها فورا يعني احنا ما ممكن نقول ده الفوري واجب على الطراخي بس ما احنا ممكن نقول انه ممكن اي يعني ممكن يصوم في اثناء ال المعركة يعني ماشي احنا ممكن نقول خلاص لو غلب على ظنه انه سيموت ونتركه ايه او بلاش سيموت لو غلب على ظنه انه سيمنع من ادائه دي اولا كويس كده حد عنده اي سؤال في المسألة دي مديده المسألة دي خدناها في المحاضره اللي فاتت خير مساله بقى اللي هي اذا اخر المكلف الواجب الموسع مع غلبه الظن بالسلامه المساله كم؟ السادسة ماشي خليها 6 نعم او له تاني حاضر اذا اخر غ... المكلف اذا اخر المكلف الواجب الموسع ويغلب على ظنه انه سيعيش الى اخر الوقت فمات فجأة قبل ان يؤدي هذا الواجب يعني مات في اثناء الوقت قبل ان يؤدي هذا الواجب هل يموت اسما او لا لا احنا قلنا في الواجب المطلق خد بالك الواجب المطلق اللي هو وقته العمر وقلنا ان المساله بتاع الواجب المطلق فيها ثلاث اقوال اللي هي وفظنه الغلابه بالسلامه فمات قبل الفعل قل ملامه يعني عليه ملامه وقيل لا القول الثاني الناس بتقول ليس عليه شيء وفرق الغزالي الشيخ ذمه الشاب لا يبالي الناس بتقول كده ده في المطلق لكن انا بتكلم في الواجب الموسع الواجب الموسع ليس فيه الا قول واحد ليس نعم ليس عليه, عليه لون الواجب الموسع لا يقسم بس ممكن نفصلها لثلاث اقسام نقول انه يقسم في حالتين وحاله لا يقسم خد بالك يعني دلوقتي عندي انسان دخل عليه وقت الظهر واخر الصلاه لانه يؤمل ان يعيش ومات في قبل ان يؤدي الصلاه في اثناء الوقت نقول آثم ولا لا لو كان عازما خد بالك على ان يفعلها ثم مات لا يأثم لو كان عازما على ان يفعلها ثم مات لا يأثم لكن لو لم يكن عازما على ان يفعلها اصلا هو ما بيصليش مثلا واخد بالك معايا ودخل وقت الظهر ومات في اثناء الوقت هل اقول ليس عليه اسم ترك صلاه الظهر لان الوقت لم ينتهي بعد ولا اقول لم يكن عازما على ادائها فياسم لتركه اياها واخد بالك يبقى كده عندي انسان يغلب على ظنه ان يسلم وعزم على الاداء ومات في اثناء الوقت هذا لا شيء عليه أما إنسان يغلب على ظنه أن يسلم وأن يعيش إلى آخر الوقت لكنه لم يعزم على أن يفعلها في أي جزء من أجزاء الوقت ثم مات يبقى ده يتعرض للعقوبة مفهومة كده؟ ماشي ماشي موندس؟ الحالة التالتة بقى اللي هي أصلا لا يغلب على ظنه السلامة اللي احنا خدناها من شوية اللي هو اللي هو متى يتضيق الواجب الموسع إن ظن أنه سيمنع من أدائه واخد بالك معايا يبقى لو ظن أنه سيمنع من أدائه ك... عملهاش. من قولش أنه آخر الوقت لسه ما جاش. لأن الوقت تضيق في حقه مفهومه كده؟ يبقى احنا كده خدنا كم مسألة في الواجب الموسع هم؟ ست مسائل. حد يعدهم لي كده على السريع؟ كل واحد من مسألة تفضل يا شيخ وامثله لله المساله الثانيه شيخ عبد الحميد اسمه عند في المساله الثالثه شيخ محمد لا دي مش المساله الثالثه احنا بنقوله خلاص انا عايزهم بالترتيب لا تشغل زمته بيتكلم عن الواجب الموسع ها الواجب الموسع ثابت عند اهل السنه المساله الرابعه شيخ محمد اللي انت قلت لا لا في مساله قبلها اللي يتعلق الخطاب بالوقت بكل جزء من أجهز الوقت بالوقت كل تمام المسألة اللي كان الخامسة متى المسألة السادسة آخر المسألة كنا بنقولها قولها إذا غلب على ظن المكلف أنه يعيش إلى آخر الوقت ومات قبل ومات في أثناء الوقت في حالة يأثم في حالة لا يأثم الحالة التي يأثم فيها أنه لا يكون عازما على أن يفعلها الحالة التي اللي هي ان يكون عازما على ادائها مفهومه كده خلاص كفايه كده في الواجب الموسع نخش على الواجب اللي بعدين. اللي هو هو في مسائل تانية والله بس انا مش عارف افتكرها يعني ان شاء الله بس هو الكتاب اصلا مقفول شوي، فاحنا بنفصل فيه اللهم صل نعم لا لسه المرحلة التانية بقى في حاجات تانية ما مش موجوده هنا ان شاء الله المبتدين بس بس شدوا حالكم انتوا بس احنا عارفين بقى احنا في هو في المؤلف بيقول الواجب الايه المقدر والواجب غير المقدر نعم ما دي خدها اول حاجه شيخ ما هو ذا هو الواجب المطلق مش احنا قلنا الواجب مطلق مؤقت وغير مؤقت الواجب غير المؤقت اللي هو اللي هو المطلق اللي هو ذكره في الاخر اللي هو بعضه الواجبات ده الكلام ده شرحناه في الاول بس انا قعدت الترتيب خليت غير المؤقت الاول وبعد المؤقت ينقسم الى قسمين مضيق وايه و وموسع تمام نيجي بقى للايه للواجب الايه المقدر وغير المقدر قلنا ينقسم الواجب باعتبار اه... نعم نعم باعتبار مقدار المفعول وحده إلى واجب مقدر ويسميه بعضهم إلى واجب محدد وواجب غير محدد أو واجب غير مقدر الواجب غير المقدر أو نقول الواجب المقدر الواجب المقدر أو الواجب المحدد فيه مسائل المسألة الأولى تعريفه وأمثلة عليه اللي هو الواجب الإيه؟ ها؟ الواجب المقدر تعريفه هو ما طلبه الشارع على وجه الحتم والالزام وقدره تقديرا ميزه عن غيره وحده بحد محدود مثال الصلوات الخمس وفرض الزكاه و غسل اليدين والقدمين في الوضوء تعال <تصفيق> نشوف الصلاة الخمس كل صلاة مقدرة ومميزة عن غيرها ومحدودة بحد الصبح ركعتان لا يجوز أن تزيد عليها ولا يجوز أن تنقص منها الظهر كذلك العصر كذلك العشاء كذلك تعال نشوف فرض الزكاة في النقدين ربع العشر في الانعام إذا بلغت الشياه أربعين شاة وجب فيها شاة واحدة مقدرة ومحددة البقر إذا بلغت البقر ثلاثين يبقى فيها تبيع بقرة إذا بلغت أربعين يبقى مسنة ده كله اسمه واجبات محددة الوضوء غسل اليد إلى المرفقين قال الله تعالى وأيديكم إلى وقال وأرجلكم إلى محددة بحد ومميزة عن غيرها ماشي كده ده كده نعم تفضل يا شيخ بس مش هتبقى فريضه هتبقى تعالى بقى كويس السؤال ده المساله الثانيه تفضل يا شيخ تمام كل واحده منهم محدده ازاي بالنيه أوه. بس عندما نتكلم على على على معنى الواجب نفسه أنه واجب محدد هنا هي محددة بأربعة ركعات الأولى ومميزة عن غيرها من الواجبات الأولى مميزة بالنية واخد بالك معايا نأتي بنا للمسألة الثانية هل يجوز الزيادة على الواجب المقدر هل يجوز الزيادة على الواجب المقدر او الواجب المحدد الزيادة على الواجب المحدد او المقدر نوعان زيادة لا تجوز تعالى كده الحديث قصة موسى والغضر قصة جميلة جدا جدا جدا وفيها من الفوائد العظيمة جدا جدا جدا الله عز قال قام موسى خطيبا في قومه حديث ابن عباس في الصحيحين قام موسى خطيبا في قومه فخطب خطبة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فجاء رجل بعد أن قضى موسى خطبته وقال يا نبي الله هل تعلم في الأرض أعلم منك؟ فقال لا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك في رواية بقى فقال أي ربي كيف لي به فقال خذ حوتا في مكتل فحيثما فقدت الحوت فسمه ده كده واجب محدد ولا لأ محدد قال له هو في مجمع البحرين يبقى كده محدد في المكان تحديد الزمان إذا فقدت الحوت فسمه يبقى محدد زمانا ومكانا نعم يعني خلاص بقى خليك اه يبقى هتلاقيه في المكان ده فثم بؤ يعني هو في هذا المكان موسى بلغ مجمع البحرين صح حد يقول الايه فلما بلغ بلغ مجمع البحرين ها انا مش سامع فلما بلغ مجمع بينهما نسي فاتخذ سبيله في البحر خد بالك بقى فلما جاوز زول على الايه زود على الحد المحدود على المكان المقدر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجد موسى النصب إلا حيث جاوز الأمر الذي أمره الله به يبقى متى شعر بالتعب والنصب لما تجاوز الحد لما تجاوز المقدر قال اهل العلم فكل من تجاوز واجبا محدودا لقي نصبا شوف الكلام كلام جميل بصراحة يبقى كده عندي ايه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا طب تعالى بقى للنوع الثاني من الزياده نعم قالين ينفع تصلي ظهرها مسركات بس <تصفيق> هذا محرم صح ولا لا نعم الزياده المقدرة التي لا تجوز زي مثاله تكتب كده مثاله من زاد على من زاد في صلاه الظهر ركعه خامسه تعالى بقى النوع الثاني زياده واجبه برضه في الواجب الايه المحدد النوع الثاني زياده ايه واجب مش جائزه واجبه الاولانيه محرمه الثانيه واجبه مهله تجوز يعني تحرم صح ولا لا مش قلنا نفي الحل من من الفاظ التي يدل على التحريم صح ولا لا ها حد يعرف يجيب لي مثل على الزياده التي تكون فوق الواجب المقدر وتكون واجبه ايوه اتفضل يا شيخ لا لا مش دي صلاه الزياده يا شيخ دي زياده واجبك يجب عليك ان توصل الصمه ليل دي واجبه من وجود زياده واجبه اي تفضل شيخ ها ده الوجوب اللي فيه ده من وجود زياده واجبه هو انت قربت شويه بس احنا عايزين نقول ان غسل المرفق لا يتم الا ان تاخذ شيئا من العضد صح ولا لا يبقى ده اسمه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو يبقى حتى تتم الواجب المقدر يجب عليك أن تزيد زيادة لأنه لا يتم الواجب إلا بها والقاعدة الفقهية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب صدرش محمود مالو قد يكون فيها بس لما يكون عن نسيان واجب أخذ بالك معايا بس لما يبقى زيادة هذا جبرا للإيه للنقص اما بقى الزياده فبتبقى بعد السلام ما هذا من ضمن الفقه بتاع الشيخ اسامه لما لما تكون زدت فيها ناسيا زدت فيها ناسيا فما ينفعش تزود فيها مره تانية لانه واجب مقدر فسلم وزود لكن لما تكون انقصت منها اجبر النقص قبل ان تسلم شوف الفقه بتاع أصول الفقه بيظبط دماغك ازاي يظبط دماغك ولا لا يظبط يا شيخ دي مش هذه ليست زياده في الواجب وانما زياده المتنفل مستحبه دي صدقه مش من زكاه هي دي هتبقى شبيهه بالواجب غير المقدر بس هتفهمه دلوقتي من عشان كده مؤخرها اتفضل اصين أنت كده دخلنا في احكام سوي السقه وانا عندي السهول السقه اما ان يكون عن نسوان عن نسيان واما ان يكون عن غلبة الظن فهو الشك ده. شك بحيث لا يستطيع ان يغلب على ظنه اي شيء يعني في تساوي هو مش مش عارف تماما هو صلى ثلاثة ولا 4 ولا يغلب على ظنه غلب على ظني انه صلى ثلاثة. ثلاثة يبقى يصلي بعد السلام شك شك يبقى طالع غلب على ظني يبقى يخليها ثلاثة وإيه ويجيب ربعة ويصلي بعد السلام لكن شك هيخليها يبني على الأقل اللي هو كام ثلاثة برضو بس هيصلي قبل السلام ما هو ده الفرق بين بين, بين غلبة الظن والإيه والشك عندي الشك احتمال تساوي بين طرفين ليس يرجح له على الآخر ده كده اسمه الإيه الشك أما الظن ففي احتمال راجح واحتمال مرجوح أني الاحتمال الراجح عندك التلاتة يبقى تخليها تلاتة بس الصلاة يزقول سه وأمته بعد السلام هذا حديث عبد الله إني مسعود طب تعال بقى للإيه للشك هيبني على الأقل الأقل التلاتة ولا أربعة التلاتة بس يزقول أمته وهذا حديث أبي سعد الخدري ماشي رضي الله تعالى عنه مفهومه كده بس إحنا مش عايزين نطلع في الفقه خلينا في الأصول احنا كنا فين بقى خلاص كده خلصنا الواجب المقدر ما سألتين بس ايو ما خلصناها قلنا مثاله المرفق الغسل المرفق يجب أن تأخذ شيئا من العبط كذلك غسل الكعبين نعم لا هو المسائل يبين بالأمثلة اخبرك معاي اصلا واجب محدد واجب محدد والشرع نفسه اوجب أن تزيد على هذا ولم يوجب أن تزيد على هذا أخذ بالك معي يفهم من خطاب الشارع آه يفهم من خطاب الشارع تفضل نعم؟ آه ما هي الزيادة الجائزة دي هتبان معاك في الواجب غير المقدر ما هي جاية بس سواني نحن ممكن نضرب مثلا لزياده الجائزة باللي هي مسألة زكاة وأخذ بالك معي إن هو يجب عليه أن أن يخرج ربع العش بس هو أنا هقول دي زيالة في الواجب دي من جنس الواجب ليست من ده دي دي زكاة وهذه صدقة مفهومة كده؟ فعشان كده أقول لك أرجئها الثاني لا يجب الواجب غير المقدرة تتضح لك لما يكون دي بقى من جنسه هو تماما بتماما ما فقاش خلاف وأخذ بالك معي ااا بقى الواجب غيري المقدر او الواجب غيري الايه المحدد اللي هو حد يعرفه لي بقى انا بعرف كل حاجه هو ايه هو ما طلب الشارع فعله ها ولم يقدر له او لم يحدد له حدا محدودا بس مثاله الطمأنينة في الصلاة والنفقات الواجبة وصلة الرحمة نعم الطمأنينة والنفقات الواجبة وصله الرحم العطس يرحمه الله حكم الزياده عليه دي مساله الايه الثانيه حكم الزياده عليه الزيادة على الواجب الغير المقدر مستحبة أو جائزة على أقل تقدير لكن في الغالب إن لم يكن دائما مستحبة في الغالب إن لم يكن دائما مستحبة في الغالب إن لم يكن على الدوام الزيادة على الواجب الغير المقدر ستكون مستحبة مثال هذه الزيادة الواجب على العبد في الصلاة أن يطمئن في كل ركن صح ولا لا هل هذه الطمأنينة محددة؟ ها نعم هل هي محددة؟ لا يستطيع عهد لم يحدده عشان كده العلماء اختلفوا فيها هل هي بمقدار تسبيحه ده بالنسبه مثلا للركوع والسجود والكلام ده ثم الطمانينه في القيام مش هل لها حد معين ليس لها حد معين واخد بالك معايا طيب الزيادة على هذه الطمأنينة أن يطمئن المرء فوق طمأينة المفروضة مستحبة أو لا ليه لأن لأن طمأينة غير مقدرة فكلما طمأن العبد كلما كان أفضل فهمت كده تعال للنفقات الواجبة هل هي مقدرة ليست مقدرة المهم أن يسد حاجة من ينفق عليه لو زود م? خير صح ولا لا صله الرحم مقدره بقدر لو ص... لو وصل الرحم اكثر ها يبقى خير صح ولا لا يبقى دي حكم الايه الزياده يعني تفضل يا شيخ نعم السامع ايه الاسراف لا ده تبقى حاجة تاني. أنا عشان كده أقول في الغالب إن ما يكون على دوم مستحبة. أنا هنفق بقى صرف لغط ما دينه وهو بقى يعمل إيه أنا. طبعًا صرف ده يبقى مني عنه. عمومًا في باب النفقة عدت على النفس مش على الغير. آه دا كذا هو خرج من الواجب ومن المستحب وراح لحد تاني. وخذ بالك معايا. لكننا نتكلم على جنس الزيادة. وخذ بالك. بنشوف مساله ثانيه اللي هي متى يتقدر الواجب غير المقدر او متى يتحدد الواجب غير المحدد متى يتحدد الواجب الواجب غير المحدد او متى يتقدر الواجب غير المقدر ماشي محمد تمام متى يتحدد الواجب غير المحدد او متى يتقدر الواجب غير المقدر يا شيخ يتقدر بطريقتين أو يتحدد لا سيما في النفقات الكلام ده في الغالب في باب النفقات لان طبعا الطمئنينه في الصلاه واجبة غير واجب غير مقدر لكنه لا يستطيع احد ان يحدده مهما كان الا مثلا انسان مرض مرضاً حدد له الطبيب ان يركع ركوعا معينا وان يسجد سجودا معينا لا يزيد عليه يبقى ممكن في الحاله دي نقول يجب عليه او يتقدر الطمأنينة أو تتقدر الطمانينه في الصلاه في حقه لانه ان زاد قد يقع في محرم لان الشريعه جاءت بانه لا ضرر ولا ضرار لكن تعالى نقول في باب النفقات يتقدر بطريقتين الطريقه الاولى ايه التراضي التراضي ان يتراضى كل من المنفق والمنفق عليه على حد معين لا يقل لا تقل النفقه عنه يبقى كده كده ايه معايا شيخ التراضي طيب الحاجه الثانيه اللي هي القاضي نعم التراضي يا شيخ يتراضى المنفق والمنفق عليه على حد لا يقل المنفق عنه التراضي يصطلح التصالح التراضي بقى زي ما تسموها مش مش لو كتبت تصالح في الامتحان ما عدها لك يعني نجي بقى للمسألة التانية اللي هي أن يتنازع أن يتنازع اللي هو المنفق والمنفق عليه يحصل بينهم إيه؟ نزاع فيرفع أمرهما إلى القاضي فيقدر القاضي نفقة معينة على المنفق في الحالة دي يصبح الواجب في حقه واجبا مقدرا وواجبا محددا معايا كده شيخ؟ معايا شيخ؟ أن يتنازع فيرفع أمرهما إلى القاضي فيقدر القاضي او فيحدد القاضي نفقه معينه على المنفق فيصبح الواجب في حقه واجبا ها؟ وطبعا ده ليه في الواقع بتاعنا ملموس مثلا مثاله النفق واحد طلق امراه رجل طلق زوجته وعنده عيال يروح كل شهر تروح تعدي عليه او تبعت ابوها هات يا عم فلوس العيال مش معايا يا عم هات مش معايا روح للقاضي حدد عليه خلاص بقي بيت عنه يبقى أصبح واجبا مقدرا في حقه طبعا كان زمان أيام الخير الراجل كان بيدي بزيادة لكن دلوقتي أكلهم مش أكنه ولاده للأسف الشديد إلا ما رحم الله يعني ماشي يا شيخ ده كده متى يتقدر الواجب يبقى دي حالات احنا ضربنا مثل في مسألة الركوع بأن يلزمه الطبيب طبعا ده في الغلب لا يحدث لأن الكلام ده ممكن نقول ايام العبات كان هو أصلاً بيلزم نفسه أن يعني كممكن يقوم الليلة بركعة كامله فده طمانينه زائدة فممكن القيام أيضاً واجب غير مقدر القيام في الصلاة هل هو مقدر بقدر؟ لا اقرأ كما تريد لكن لا تقل عن الفاتحة وأيضاً قراءة الفاتحة قد تقرأها انت أسرع مما أقرأها أنا صح ولا لا؟ لكن خلينا نقول انه ممكن الطبيب يأمر إنساناً ألا يقف وقتا معيناً قال له مثلاً لا تقف بمقدار ساعة يبقى ما ينفعش يقف في الصلاة أكثر من ساعة وطبعا برضو حتى مسألة تحديد الساعة والكلام ده برضو حتى قد لا يكون موجودا في الطب فعشان كده بنقول إن الواجبات المقدرة تتقدر بصعوبة الواجبات غير المقدرة تتقدر لا تظهر صورة تقديرها إلا في باب النفقات نفهومة كده؟ نجد المسألة اللي هي الرابعة والأخيرة في اللي في الواجب اللي الغير مقدر اللي هو فروق بين الواجب المحدد والواجب غير المحدد فروق بين الواجب المحدد والواجب غير المحدد وهو أن الواجب المحدد نعم وهو أن الواجب المحدد إذا فات بعذر خد بالك من الكلام كل كلمة بحتاجنا إذا فات بعذر يجب قضاءه أما الواجب المحدد غير مقدر فانه ان فات لا يجب قضاؤه او لا تشغل الذمه به ثاني الواجب المحدد اذا فات بعذر تشغل الذمه به ويجب قضاؤه مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يبقى لان الصيام واجب محدد من فاته بعذر عليه عده من ايام اخر صح تعالى بقى للواجب غير المقدر نعم هو الصيام عموما واخد بالك معايا لان واجب محدد تعالى بقى للواجب صله الرحم لو فاتت يجب عليك ان تقضيها لا يجب عليك ده الواجب جديد تروح تزور من جديد لكن هو كان مثلا هو كان مريضا يجب عليك أن تعوده المرض راح يجب عليك أن تزوره بعد المرض ما تبقى شعيدة مريض لكنه تطوحت رظيمة فيش مشكلة لكنه إذا فات لا تشغل الذمه به ممكن بقى تتوب إلى الله منه لو كان واجبا عليك انت واخد بالك معاي وقصرت فيه يعني هو حتى الشيخنا بيقول في أول صفحة 38 في أول صفحة 38 والواجب المقدر يترتب في الذمه إذا فات ولم يؤد في وقته كالصلاة والزكاة أما الواجب غير المقدر فلا يترتب في الذمه كالإنفاق على المضطرين وإنقاذ الغرق واحد غريق إما هيغرق وإما هينقذ لو غرق هنقول لي واجب عليك أن تحيه ما خلاص فات لو أنقذ هتغرقوا تاني وتطلعوا خلاص فات واخذ بالك ونفقت القريب قبل تقدير القاضي لها لان لو القاضي قدرها ستصبح واجبا محددا يبقى باقيه في ذمته واخد بالك او التراضي عليها مفهوم إن شاء الله مفهوم نخش على الايه الواجب المخير والواجب المعين والواجب المرتب ينقسم الواجب باعتبار ذاته أو باعتبار المفؤول إلى واجب معين وواجب مخير إلى واجب معين وواجب مخير المسألة الأولى تعريفهما وأمثلة عليهما المسألة الأولى تعريفهما وأمثلة عليهما الواجب المعين هو ما طلبه الشارع طلبا جازما بعينه ولم يخير بينه وبين غيره ما شرع طلبه بعينه ليس لك اختياره من غيره ثاني ما الشرع قل طلبه بعينه ليس لك اختياره من غيره يبقى ما طلبه الشريع طلبا جازما بعينه ولم يخير بينه وبين غيره مثاله الصلوات الخمس والصوم وبر الوالدين وغير ذلك الواجب المخير ما طلبه الشارع لا بعينه بل خير بينه وبين غيره ما الشرع لا بعينه طلبه أفراده يختار منها انتبه هم انتبهين معايا ولا لا ثاني ما الشرع لا بعينه طلبه أفراده يختار منها انتبه وقيل ما المطلوب لم يعين فيه بواحد فاخر من بين يعني اختر من مجموعة أفراد بينة أو مبينة مفهومه كده ال البيت الثاني انت حد زيك في الوقت الاولاني طيب وقيل ما المطلوب لم يعين فيه بواحد المطلوب لم يعين بواحد وقيل ما المطلوب لم يعين فيه بواحد فخر يعني فختر من بيني يعني فختر من بين من مبين مفهومه كده ولا؟ <تصرف> نعم هذا نظمي <تصرف> جزاك. نقول إبا مثال الكفارة كفارة اليمين كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه أي فرد منهم التلاتة ما هو الواجب منهم ها واحد من التلاتة ها ها لو قادر انه يطلع ما ينفعش يكسه لا ينتقل يا شيخ الله يهديك انا عايز واحد اللي جاوب اتفضل يا شيخ يعني ايه ع التخير يعني الواجب الاطعام ولا الواجب التخ... ولا الواجب ال... يبقى اسمه عشان كده سموه الواجب المبهم اتفضل يبقى كده بقى ده مرتب دي حاجه ثاني احنا من على 3 الاولانيين الثلاثه الاولانيين اي شيء يجب عليك فيها عدق الرقبة ولا ما أنا بسأل أنا بقول عدق الرقبة ولا الإطعام ولا الكسوة اختلفوا على ثلاث أقوال خلينا نقول بقى ما يتعلق المسألة الثانية ما يتعلق به الخطاب في الواجب المخير اكتب يا شيخ المسألة ما يتعلق به الخطاب في الواجب المخير أهل السنة على أن الواجب المخير ثابت المعتزل أنكروه أهل السنة على أن الواجب المخير ثابت في الشرع وفي العقل المعتزل أنكروه الخطاب عند أهل السنة متعلق بمبهم من الثلاثة بأي واحد من الثلاثة بعض أهل العلم يرى أن الخطاب متعلق بالثلاثة وهذا الخطأ وإلا لما كان التخير هو لازم يكون متعلق بواحد من الثلاثة واحد لا بعينه مبهم أي شيء فعله منها أسقط الواجب يبقى الخطاب متعلق بإيه بمبهم من الثلاثة لا تبدأ بما بدأ الله به هذا في الواجب المرتب لك أنا أنا عندي قاعدة في القرآن إيه هي إن الواجب المرتب يبدأ بالأغلظ الواجب المرتب يبدا بالاغلظ لكن الواجب المخير يبدا بالاخف تعال كده فكفارته اطعام 10 او كسوه او عتق رقبه اعلى واحده فيهم انهي اثقل واحده على المكلف قبلها الكسوه قبلها الاطعام يبقى بدا بالايه يبقى تعلم انه واجب مخير مثال اخر قال الله تعالى في سوره البقره في ايه الحج ففديه من صيام او صدقه او اعلى واحده فيهم النسك أبليها الصدقه أبليها الصيام صح ولا لا يبقى تعلم انه واجب مخير طب تعالى بقى في كفاره الظهار قال الله تعالى طيب تحرير رقبه ها صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ها ايهما اغلظ عتق الرقبه عتق الرقبه دي تعمل لها مليون جنيه دلوقتي صح ولا لا بعد كده شهرين متتابعين لو لو افطر واحدا منها يعيد من الاول واخد بالك مع يعني خليه صم شهرين إلى ثلاث تيام وجاء في اليوم التسعة والتمانية وخمسين وأفضر يبدأ من واحد يبقى دي أغلظ من إطعام ستين مسكين صح ولا لا؟ بغير عذر ده خلينا بقى يعني دي مسألة تانية لا ما هو يا شيخ انت شايف الناس كل يوم بتظاهر نبقى نشوفها دي مسألة تانية إن شاء الله. لكن احنا خلينا نقول ايه؟ ان الأغلظ وضع الترتيب هنا أنه بدأ بالأغلظ فالشيخ بن عثمين في الجزء اللي 14 في الشرح الممتع بيقول واجباته الشريعة إن بدأ فيها بالأغلظ فهي على الترتيب وإن بدأ فيها بالأخف فهي على التخيير مفهوم عام الشيخ هذا شيخ صبري طيب تمام احنا وقلنا فين اه تعالوا كده شوف شوف الهامش يقول لك ايه الهامش صفحه 38 يقول استشكل بعض المعتزله اجتماع الوجوب والتخيير وقالوا لان كل واحد من الاشياء المخير بينها يجوز تركه فينتفي الوجوب يعني أنا دلوقتي هقولك هل الأطعام واجب عليك هتقولي لا هل الكسوة واجبة عليك هتقولي لا هل عدق الرقبة واجب عليك هتقولي لا هقولك بأن مخير بين الثلاثة يبقى فين الوجوب المعتزل يقولوا كده قال وجوابه أن الوجوب يتعلق بالمبهم بمعنى أن براءة ذمة المكلف تحصل بأي واحد من الأفعال المخير بينها وده موجود في العقل بين الناس يعني المدرس أو الوالد ممكن يقول لابنه يا بني إما أن تذاكر الآن وتلعب مساء وإما أن تلعب الآن وتذاكر مساء لو جتني يوم لأي ما ذكرش ينفع الوادي يقول له يا أبي انت قلت لي اما ان تذاكر الان وتلعب مساء فرايت ان المذاكره ليست واجبه علي فجئت الى الليل فرايتك تقول لي واما ان تلعب الان وتذاكر صباحا فوجدت ان المذاكره ليست واجبه علي فوجدت ان الامر مستحب فلم اذاكر اليوم هو يعمل في ايه هيادب صح ولا لا يبقى المساله موجوده في العقل ايضا نعم حل واحد من اثنين ممكن ما يحلش الاثنين وقول اه مستحب الاثنين هاي صغط آخر السنة صح ولا لا لا <تصفيق> نعم نفس الكلام في الواجب الموسع مهم عشان كده بينكروا الواجب الموسع والواجب المخير مهم وده هوم لأن الاعتقاد والوصول حاجة واحد ده أصول الدين وده أصول الفقه ده أصول وده أصول مع في كتاب اسمه المسائل التي خالف فيها المعتزلة أهل السنة في وصول الفقه هو كل حاجة بالعقل كل حاجة بالعقل نعم المسائل التي خالف فيها المعتزلة أهل السنة في أصول الفقه على ما أذكر يعني يا شيخ أنا مش فاكر نصا يعني لكن لعله كذلك والله ما فاكر برضو المين أو لعل لا أدري عشان ما قلتش مش فاكر نعم صار واجبا مرتبا سبقا هقول لها له حضر ضك وإحنا جئين في الواجب مرتب. طيب مسألة تلتة هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بينها؟ هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بينها؟ في حالة لا يجوز وحالة لا يشرع أو حالة لا يجوز وحالة مختلف فيها يبقى عندي هذه المسألة لها حالتان هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بينها لها حالتان حالة الأولى الحالة الأولى لا يجوز مثالها لو أن رجلين كفأين تعين لخلافه المسلمين او ترشح لخلافه المسلمين يبقى انا كده مخير بين واحد منهما صح ولا لا نعم لو ان رجلين ترشح لخلافه المسلمين او لولايه امر المسلمين وهم الاثنين كل واحد منهما يكفؤ لي هذا المكان ها نعمل نختارهم من الاثنين ولا ما نختارش حد خالص ولا نختار واحد منهم هم لو اخترت الاثنين يبقى حرام لانده كنت تعمل فتنة صح ولا لا يبقى في هذه الحالة لا يجوز الجمع بين افراد الواجب المخير، بل يجب ان تفعل واحدا لا بعينه ما هو لازم ان مات وليس في عنقه قي بيعة برضو وقع في اسم ثاني ما أنا في الواقع مش في الشرع انت مالكش الا واحد في الشرع انك واحد منهم لكن في الواقع ينفع ما الاثنين وينفع الاثنين صح وينفع واحد إحنا في الشرع اللي في النص محرم بالظبط الاولاني محرم لانه سيؤدي الى فتنه الاخير محرم لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعه اللي في النص هو الواجب ويجب أن يكون على التخير ما ينفعش يكون إيه؟ على التعيين أو يجب أن تختر واحدا لا بعينه الناجباء للحالة الثانية اللي هي اختلف فيها العلم على قولين الناس ألت أن يستحب الجمع ونسألت لا يشرع وهو الصحيح الناس ألت أنه يستحب الجمع اللي هو في أفراد الكفارة مثلا في أفراد الكفاره لو أنت عملت الثلاثة يمشي يعني واحد أقسم يمينا وحنث فيه ها نقول له إيه الشرع يقول أنت مخير هل يجوز أن يجمع الثلاثة أن يطعم ويكسو ويعتق ولا لا يشرع فيه تفصيل إن كان بيخرج التلاتة بنية كفرة اليمين يبقى لا يشرع. لإن كان هي يخرج التلاتة ميت كفرة اليمين لا يشرع. يعني بيطلع التلاتة عشان يكفر عن اليمين. يبقى لا يشرع. لا هو يكفر عن اليمين بشيء واحد. واخد بالك. طب إن كان بقى من باب الصدقة، يعني هو أطعم وعلم أنه كتكفر عن يمينه. البقى بالمرة كسوه وبالمرة أعتق رقبة فما فيش مشكلة. يبقى ده لا بنية الكفارة. وخذ بالك معايا. نيجي للمسألة الأخيرة في الواجب اللي إيه؟ نعم. إيه بقى مم مفيش مشكلة بقى إنت تصدق في أي وقت؟ وخذ بالك معاي. يعني الثلاثة جعلها مرتبطة باليمين. فهمي؟ هي المشكلة عدم المشروعية في إن أنا خليها مرتبطة باليمين. إن أنا طلعت الثلاثة عشان حلفت أو حتى لأنني حلفت في يميني. لكن لو أنا هطلع الثلاثة في أي وقت يعني أطعمت وثم بدأ لي أن أتصدق ما فيش مشكلة لا أنا أقول لحضرات لا يشرع إن كان بنية اليمين لو أنت بقى أردت أن تتصدق بالكسوة أو أردت أن تعطي قرقب فده أمر مستحب بس لا تجعله مرتبطا باليمين أنا قلت فيه قول يستحب حتى لو هي طبعا كفاره أنا أتكلم على الصحيح أنه لا يشرع أنا أقولت الحالة الثانية فيها قولان. أدخل بالك معاي تفضل أنا ما فيش مشكله هو هو هو ترجحه للقول الاول وتاوله للقول الثاني فاهم يعني انا ورجحت ان الصحيح ايه هو انه لا يشرع واخد بالك معايا وبتاول اللي بيطلعوها مع بعض ان هو ان هو كفر وبدله ان يتصدق فعد يطلع له لو لو جمعها بنيه الكفاره ما ينفعش فهمت؟ طمع. لو ايه؟ لو لا يشرع هو الصحيح أنا قلت يجوز الجمع بينهم أنا قلت له حالة تانية حالة لا يجوز الجمع بينهم أو حالة مختلفة فيها على قولين هل يستحب ولا لا يشرع اتفضل يا شيخ اللي هو أنهي الحالة التانية بقى مختلفة فيها على قولين لا يشرع ام هو مستحب الصحيح انه لا يشرع ايوه الصحيح انه لا يشرع نجي للمساله بقى الواجب الايه المرتب وهو ما يتعين فيه المتقدم في حق مستطيعه وهو ما يتعين فيه المتقدم في حق مستطيعه مثاله كفاره الظهار يتعين عتق الرقبه على من يستطيع ان يعتق رقبه من لم يجد فليصم شهرين متتابعين من لم يستطع فليطعم ستين مسكينا قال الحكمي رحمه الله وما ترتب فرض المقدمة في حق مستطيع ما تقدم تاني وما ترتب فرض المقدمة في حق مستطيع ما تقدم. الواجب المرتب يفرض المتقدم في حق مستطيعه فإن لم يستطع فالذي يليه فإن لم يستطع فالذي يليه. واجب شرعي اجتمع فيه التخيير والترتيب وهو كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين مت... فصيام ثلاثة أيام ذلك كفاره أيمانكم إذا حلفتم فهذا واجب مخير ومرتب مفهومه كده تفضل يا شيخ فالا ميصط على ايه فلا ده اختلف فيها اختلف فيها له العلم على قولين هل تبقى في ذم ذن... اختلف فيها قالوا فمالي مصط يعني ايه مش فاهم. أي من أُليك اختلف فيها أهل العلم على قولين با هل تبقى في ذمته أو تسقط عنه؟ هل تبقى في ذمته أو تسقط عنه؟ زي نفس الكلام في مسألة كفرط الجماع في نهار رمضان نفس القضية بالضبط برضه اختلف فيه أهل العلم على من لم يجد على من لم يستطع أن يطعم ستين مسكينا هل تبقى في ذمته حتى يجد أو تسقط عنه؟ نعم؟ لعل صحيح أن تبقى في ذمتي خد بالك معاي في روي عند درققني تؤدي إلى هذا المعن على ما أذكر إن شاء الله رمضان جاي وممكن نعمل إيه ممكن نعمل مجالس عن فقه الصيد لعلنا نفعل هذا إن شاء الله نعم شير المخير المرتب نحن لو... نتكلم بنتكلم دلوقتي في المرتب <تصفيق> المتعين ال... المتقدم في حق مستطيعه لا هو في القران ما فيش واجب واجب واجب مرتب الا كفره الظهار القتل الخطا فيه وفي برضه في القتل الخطا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله برضه في في القتل الخطا واجب مرتب فيه موضعين في موضوعين في قتل الخطا وفي بقى في السنه الصيام وفي في السنه الايه الصيام وطبعا في ال المرتب والمخير معا في كفاره اليمين في كفاره اليمين الواجب المخير والمرتب معا في كفرة اليمين اللي دا قلنا من شوي لكن بيكام على الوجب المرتب فقط في موضعين في كتاب الله وفي موضع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة كم دلوقتي؟ المغرب كذا أن يؤذن؟ نكتفي اليوم بهذا القدري أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم حد عنده أسألة في الماضي؟ تفضل الشيء نعم تمام يتعين في حقه أيوة هو تعين بعد الترطيب بعد عدم الاستطاعه ما أنا عايز أقول له الذي يستطيع العتق في كفرة الظهار متعينة في حقه لكن هو في الأصل واجب مرتب مش مخير واجب مرتب تمام أي سؤال آخر نعم نعم لا ينفع شؤال المخير هو الصحيح أنه قسم من أقسام الوجب المعين وفيه جزء تخيير تاتون مرتب نعم حتى تميزه عن قسيمي حد عنده أي سؤال آخر صدر شيخ نعم أي لان واجب مخير يعني هو قدر على ايه ما هو قدر على حجم الثلاثه له ان يطعم له أن يطعم العشره ولا يعتق لأنه واجب مخير بخلاف الواجب المرتب نعم بين التخيير والترتيب بين الواجب المخير والواجب المرتب اللي اطعم ملوش قدر معين والإطعامات في الشريعة على ثلاث أقسام إما أن يقدر الطاعم ويحدد المطعوم وإما أن يتحدد المطعوم ولا يحدد الطاعم وإما أن يتحدد الطاعم ولا يحدد المطعوم اللي هو مين كفرط اليمين اتحدد الطاعم عشرة مساكين ولم يتحدد واخد بالك معايا مثاله أيضا ففدية لا لا وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين برضو حدد المسكين وما حددش الطعام واخد بالك معايا قد يتحدد المطعون واخد بالك معايا ولا يتحدد الطاعم مثاله صدقة الفطر مثاله صدقة الفطر قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر وفي و و و و و و حديث أبي سعيد صاعا من طعام أخذ بالك معايا يبقى كده حدد ولم يحدد الطاعم ممكن تطعم بالصاع ده عشر أفرق اديني لي اللي تدوله ان يعني إن كفاهم ممكن بقى يتحدد اللي مع بعض الطاعم والمطعوم الطاعم والمطعوم يبقى المطعوم محدد والطاعم محدد انا الان لا يحضرني المثل بتاعه موجود في الجزء السادس في الشرح الممتع بس لا يحضرني الشاهد اللي عندي كفا... الكفارة اليمين المطعوم غير محدد المطعوم غير محدد فيكفيه ما يسمى طعاما